اللي بتكتب في الجرائد او بيبقى لها قنوات مستقله هل تدخل في التنجيم ام لا الابراج اللي هو انت والنجوم اللي مواليد شهر كذا يبقى برج كذا هل دي تدخل في التنجيم ولا لا نقول اي قراءه الابراج من غير تصديق لها مجرد فقط قراءه هي حرام وعلى قول بعض اهل العلم انها تبطل بها الصلاه 40 يوما يعني لا يقبل لمن قرأ هذه الابراج بدون اعتقاد ولا بدون تصديق 40 يوم لا تقبل صلاته 40 يوم اما من قراها واعتقد انها بذاتها لها تاثير وان هذه الابراج لها اثر في ما يستجد من حوادث او غير ذلك فان هذا يكون من الشرك الاكبر ماشي يا اخواني فدي من من الموبقات اللي ودي حتى كانت من المحرمات اللي ينبغي ان احنا ننبه عليها لان كثير من الناس بيتهاون بامر هذه الامور يمسك الجرنال ويفتح صفحه انت والنجوم ولا انت مع النجوم والكلام ده بيبتدي يقرا هو مواليد كام مواليد شهر مثلا 3 مواليد شهر 4 يقرا يشوف البرج بتاعه ايه يقولوا انت النهارده هتقابل واحد هيحصل لك منه كده يا استبشر او يحذر او اي شيء ده كله داخل في باب التنجيم ده نفس الباب بتاع من اتى كاهنا او من اتى عراف كلام اليوم ان شاء الله يكون عن في الفصل الثالث في توحيد الاسماء والصفات يقول المصنف تمهيد الايمان بالاسماء والصفات واثر ذلك في سلوك المسلم اقول ان للايمان باسماء الله وصفاته اثارا عظيمه في نفس المسلم وتحقيقه لعباده ربه فمن اثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبيه التي تثمر التوكل على الله تعالى ولاعتماد عليه وحفظ جوارحه وخطرات قلبه وضبط هواجسه حتى لا يفكر الا فيما يرضي الله تعالى ويحب لله وفي الله به يسمع وبه يبصر ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالايمان بمعاني الاسماء والصفات تثمر العبوديه الظاهره والباطنه على تفاوت بين شخص واخر وذلك فضل الله ياتيه من يشاء هو بيتكلم الان عن اهميه الايمان بالاسماء والصفات الحقيقه هذا المبحث من المباحث شديده الاهميه لماذا لانه احد القضايا الكبرى التي افترقت بسببها الفرق في مله الاسلام عندك قضايا رئيسيه افترقت فيها فرق عن اهل السنه والجماعه و وقع بسبب هذه الفرقه انشطار عظيم ايه القضايا الرئيسيه قضيه الايمان والكفر او قضيه الاسماء والاحكام طلع فيها فرقه الخوارج والايه والمرجئه قضيه العقيده في الصحابه والال بيت طبعا فيها ايه الشيعة والنواصب وقضيه القدر والايمان بالقدر طلع فيها فرقه القدريه والجبريه وقضيه الاسماء والصفات طلع فيها اما المشبهه والممثله واما المعطله على اختلاف طوائفهم بقى على اختلاف طوائف ف اتقان هذا المبحث في غايه الاهميه ثانيا ان قضيه الاسماء والصفات هي مما وقع فيه المخالفه بين اهل مله الاسلام وغيرهم من الملل على الاخص اليهود والنصارى وقص الله عز وجل علينا هذا في القران فمثلا قال سبحانه وتعالى عن اليهود عليهم لعن الله المتواتره يقول وقالت اليهود يد الله مغلوله فهم وصفوا الله عز وجل بالفقر قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب اللغوب اللي هو تعب او نصب فده بيرد على مين على اليهود الذين يقولون في توراتهم المحرفه ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استراح في اليوم السابع عرفنا بقى كلمه اليوم السابع جايه منين اه دي لها دلاله قويه دلاله توراتيه ومعلوم ان النصارى لا سيما الصليبيين منهم اصحاب الحقت يعني يقدسون جدا الايمان بالعهد القديم والغور كلهم بيؤمنوا بالعهد القديم لكن لا سيما المتعصبين منهم فكلمه اليوم السابع لها دلاله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب ايضا قال تعالى لقد سمع الله الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء فهم وصفوا الله صراحه بالفقر فضلا عاما ورد في اسفارهم المحرفه من ان يعقوب عليه السلام صرع الرب بينما الرب يطوف حول الارض اذ صرعه يعقوب امسك به من حقويه وصرعه ويقولون ان الله بعد ان اغرق الارض بالطوفان بكى وحزن حتى رمدت عيناه وعادته الملائكه تعالى الله عن هذا الكفر علوا كبيرا ايضا النصارى وما وقع من ضلالهم في انهم نسبوا لله عز وجل الصاحبه والولد وصفوه بوصف الابوه وصفوه بوصف الزوجيه ووصفوه باوصاف النقص من انه يبكي وانه يقتل وانه يلبس تاج الشوك وومن هذه الاوصاف السيئه التي وصفوه بها اذا فاحكام هذا المبحث ايضا في غايه الاهميه من هذه الباب ثالثا ان اصل دعوه الرسل كما قلنا ولب دعوه الرسل هو في توحيد توحيد الايه الالهيه اللي هو افراض الله بالعباده ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت القاعده الرئيسيه اللي بيقوم عليها توحيد الالوهيه هي قاعده توحيد المعرفه والاثبات من الربوبيه ومن الاسماء والصفات فكيف تفرد الله بالعباده وتتوجه له وحده بالعباده وانت لا تعرف صفاته ولا تعرف اسماءه انما يوجب للعبد ان يفرد ربه بالعباده انه يعرف يقينا ويعلم يقينا ان الله عز وجل يتصف بالصفات الحسنى ويتصف بالصفات العليا ويسمى بالاسماء الحسنى ايضا ترجع اهميه هذا المبحث الى انه من اوسع ابواب الايمان او من اوسع ابواب زياده الايمان هو مبحث دراسه مبحث الاسماء والصفات فان الانسان كلما كانت معرفته بربه اكمل واتم كلما زاد ايمانه بالله عز وجل كلما زاد ايمانه بالله عز وجل فهو يقول ان هذا هو سبب اهميه هذا الباب يقول بعد ذلك فلي اسمه الغفار اثره العظيم في محبته وعدم الياس من رحمته ولسمه شديد العقاب أثره الكبير في خشيته وعدم الجرأة على محارمه وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالاتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على شرع الله بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد المسلم على عبادته لربه على اكمل الوجوه اذ الاعمال الظاهره تخف وتثقل على النفس بحسب المحبه القلبيه لله تعالى فاكمال العمل وتحسينه على ما اراد الله منوط بالمحبه القلبيه لله والمحبه منوطه بمعرفه الله باسماءه وصفاته ولهذا كان اعظم الناس عباده لله رسول الله الذين هم اعظم الناس محبه له واعرفهم به واعرفهم به مساله اثر الاسماء والصفات في النفس مساله في غايه الاهميه اكرر مره اخرى كلام قلناه قبل ذلك ولكن نذكر انفسنا به وهو ان دراسه العقيده ليست ماده نظريه ليست عباره عن دراسه مجموعه من الاحكام او مجموعه من النظريات او حتى مجموعه من الايات والاحاديث يجري فيها الانسان كالسهم يقرر مباحثها ويرد على الشبهات ويعرف اقوال الفرق المخالفه ثم بعد ذلك يغلق الكتاب وينتهي الامر العقيده هي حياه القلب العقيده هي حياه القلب ان هي ما يعقد عليه القلب ولا بد ان يكون لهذه العقيدة أثر في السلوك لا بد أن يكون لهذه العقيدة أثر في السلوك وإذا أردت أن تعرف الفرق الشاسع بين جيل الصحابة وبين من بعدهم فإلزم هذا الباب إلزم هذا الباب يعني تعمق فيه ابن القيم رحمه الله يقول فإن العلم بأسماء الله وصفاته هو أصل العلوم كلها فإن المعلومات سوى الله إما خلق من مخلوقاته وهي أثر من أثر صفة الخالق وإسم الخالق وإما هي أوامر له ونواهي وهي من أسماء الله عز وجل الحكيم أو من أسماء الله عز وجل القاضي أو من أسماء عز وجل الحكم أي شيء من هذه الأسماء التي تفيد هذه المعاني القاضي ليس من اسماء الله القاضي ليس من اسماء الله انما هو فيه تحريم لتسميه من يسمى بقاضي القضاء لكن صفه الحكم وصفه الحكيم التي يصدر عنها امره سبحانه وتعالى اذا كل معلوماتك اللي تكتسبها هي اما صفه من صفات الله واما اسم من اسماء الله او اثار لهذه الاسماء وهذه الصفات فاسماء الله عز وجل وصفاته على انحاء او على انواع فمنها مثلا اسماء البر الرؤوف الودود القريب المجيب هذه الاسماء اذا سمعتها وقراتها وتفهمت معانيها اورثت لك في قلبك محبه لهذا الاله تخيل الله عز وجل اسمه الودود الودود القريب المجيب وهو الغني عنا سبحانه وتعالى يتودد لنا وهو الغني عنا يجيب دعوتنا ونحن الذين نحتاج الذين نحتاج اليه سبحانه وتعالى فتحب هذا الرب الكريم المنان كل هذه الاسماء توجب لك محبه الرب سبحانه وتعالى فيذوب القلب شوقا ومحبه لله في مطالعه هذه الاسماء اذا طالعها وتدبر فيها وعاين اثارها بقلبه و استطرد مع هذه الآثار والمعالم وحاول ان يتمثلها في الدنيا يعني ينظر كما قال عز وجل بعدما ذكر ذكر نزول المطر قال فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها سبحان الله دي من رحمه الله فلو انسان مريض وعافه الله ينظر لنطف الله به سان كان سيصيبه مكروه فرفعه الله عنه فينظر لطف الله له ينظر لبر الله لآلائه ونعمه الى غير ذلك اسماء اخرى مثل اسماء الرقيب الشهيد السميع البصير المحيط المهيمن المهيمن يعني ايه يعني الايه المسيطر على الخير لا المهيمن يعني الرقيب او الشهيد الشهيد الشهيد على العباد باعمالهم فمسيطر مش بمعنى المهيمن هي ده معنى معنى عام او شائع لكن وجد المعنى اللغوي بتاعها معنى المهيمن يعني الشهيد ولذلك قال تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يعني شهيدا عليه فالله عز وجل انزل الكتاب مهيمنا على الكتب السابقه شهيدا عليها يعني يقضي يشهد بما فيها من حق وما فيها من باطل المنسوخ والمحكم وغير ذلك سبحان الله ف ده فيما يتعلق باسماء الله عز وجل هو اسماء السميع والبصير والمحيط والرقيب والشهيد كل هذه الاسماء توجب للعبد ماذا يعني تخيلوا الانسان كده وهو يتكلم استشعر معنى الله عز وجل سميع هل هيجرؤ ان هو يتكلم بالمحرمات وهو يعلم ان هذه الكلمه يسمعها الله عز وجل ويسجلها عليه الانسان لما يستشعر ان الله عز وجل بصير هل يجرؤ ويقوى قلبه على ان يشاهد مشهد محرم او ينظر الى صوره محرمه او ان يقيم على فعل المحرم وهو يعلم ان الله يبصره اذا الانسان يستشعر معنى ان الله عز وجل الرقيب وأن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى يعني لا يغيب عنه شيء شوف ربنا سبحانه وتعالى إليه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس حبة في ظلمات الأرض يعني في باطن أرض الله عز وجل يعلمها ورقة تسقط في أي مكان من أنحاء الدنيا الله عز وجل عنده علمها يعلم السر وأخفى إيه اللي أخفى من السر حديث النفس الله عز وجل يعلم السر وأخفى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار فالله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى فدي معاني الأسماء للإنسان لو عاش معها هتوجب له فعلا استقامة في السلوك استقامة في الكلام استقامة في التصرفات بعد عن المعصية كيف وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه ويعلم أن الله عز وجل يسمعه وهذا الأمر مجرب يعني أنت إذا مثلا كنت تركب مع سائق تاكسي مثلا ويشغل أغاني تقول له إيه؟ إيه أسألك سؤال الله عز وجل يسمع ولك نعم يسمع تقول له ينفع تسمع ربنا الكلام ده فمباشرة إيه إيه في التكذب هو فعلا يستبشع هذا المعنى إزاي نسمع ربنا الأغاني سبحان الله ولو كل واحد فينا استشعر هذه المعاني فعلا هينضبت سلوكه هيستقيه هيستر القضاء على الصفه السيئه وظاهره ظاهره الغيبه لا يكون الا باستشعار ان الله عز وجل يسمع فدي كلها من موجبات استقامه السلوك وهي ايه مراقبه هذه الاسماء والصفات ايضا من اسماء الله عز وجل الجبار العزيز القوي المتين شديد العقاب ذنتقا كل هذه الاسماء لو استطرد معها الانسان ارتجف قلبه واصابه الخوف وتملكه الرعب والانكسار امام امام الله سبحانه وتعالى يخاف من ربنا سبحانه وتعالى يخوف شديد يخاف ان الله عز وجل يعاقبه في الدنيا ويخاف ان الله عز وجل يعاقبه في القبر ويخاف ان الله عز وجل يعاقبه يوم القيامه خوف شديد كل ما يتخيل ويسرح بخاطره أن الله عز وجل هو شديد العقاب إذا اطلع مني على هذه المخالفة فقال اذهب فلا غفرت لك أسأل رب العالمين أن يرحمنا ورحمته الوسعة يصيبه الرعب يصيبه الخوف فيرتجف فؤاده فلا يجد له مأوى ولا يجد له ملجأ من الله إلا إليه فيفر إلى ربه خوف شديد يوجبه للانسان هذه الاسماء وهذه الصفات ايضا من اسماء الله عز وجل المجيد العظيم الصمد الكبير ذو الجلال والاكرام الجليل هذه المعاني تملا النفس بعظمه الله وتملا النفس تواضعا امام هذه العظمه فتستل من النفس معاني الكبر والعجب ومن انفع العلاجات للقلب ومن اوجب الامور للانكسار والخشوع بين يديه الله سبحانه وتعالى ذي اثار الاسماء والصفات لا, لا لا الان لا نستقصي لا نستقصي امر يحتاج الى تدبر وفي يعني الانسان يجعل له من هذا الامر نصيب لا سيما في قراءه القران ويرى الايات وغالبا الايات تختم بالاسماء والصفات ويحاول ان يحدث ربط بين الاسماء والصفات اللي في في خواتيم الايه وبين الايه وموضوعها يعني في سوره الشعراء ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم دي بتيجي في خواتيم الهلاك قص ال الانبياء مع اقوامهم عزيز فمن عزته ان اهلك اعدائه عزيز ومن عزتي ان اعز اوليائه عزيز فلا يرام جنابه عزيز فلا يطعن في سلطانه سبحانه وتعالى ورحيم بمن امن به من عباده وانبيائه ورحيم بمن يتوب وينيب اليه فهو تخيل هذه الايات بتقرا على المشركين في مكه قولون خذوا بالكم النبي فلان حصل منه مع قومه كذا وكانت مجريات الامر كذا وانتهت بان الله اهلك الكافرين ونجى النبي ومن معه من المؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم فانت لما تقول لواحد مشرك بيستمع لهذه الايه ربك عزيز يبقى فيه تهديد وتخويف وترهيب رحيم تفتح له باب الرجاء فمثلا اسم الغفار مش كده بعض اخواننا احنا عايزين نقول ان ما يصح ابدا ان احنا ناخد باب واحد من ابواب الدين ونلزمه راحلك ناخذ باب الترهيب فقط لا الترهيب فقط بيحدث في عند بعض الناس ياس فلا بد انك تفعل كما فعل الله عز وجل تذكر ايات متوازنه ترغيب وترهيب فاسم الغفار تخيل انسان فعل ذنوبا ويشعر الان بعقده الذنب ويشعر الان بانه متعرض لسخط الله ولعقوبته ولان ينال من الله عز وجل ما يناله ثم هو هذا الخوف والرعب لم يعلم بان الله عز وجل غفور رحيم ما الذي سيصيب هذا الانسان يتمادى في المعاصي ويوقن بالهلاك وينصب الياس والاحباط فيتمادى فيما هو فيه لكن اذا قلت له ايات المغفره وايات الرحمه ومثلا كما في ايات سوره الزمر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ذكر اهل التفسير في سبب نزولها أن أقواما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لم ندع شيئا من الموبقات إلا واقترفناه الشرك فما دونه كل شيء فإذا أسلمنا ماذا لنا فأنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وكم من إنسان كانت بداية استقامته باب الرجاء وباب المغفرة وكثيرا من الناس كانت بداية استقامته باب الخوف وكثير من الناس كان باب استقامته الحياء من رب العالمين وكثير من الناس باب استقامته يكون من المحبة فإذا هذه أبواب نوعها الله سبحانه وتعالى ليدخل منها الخلق عليه في هذا الطريق لذلك هو يقول أن هذه المطالعة قد توجب الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى ابن تيمية كان يقول كلام رأى يقول محركات القلوب إلى الله ثلاثة الحب والخوف والرجاء فدي محركات القلوب يعني الإنسان يحب ربه فمن شدة حبه لربه ينسى حظ نفسه ويتغلب على شهواتها وتغلب على هوى نفسه فيطير إلى ربه ويسارع في مرضاته ويسارع في مرضاته ويسارع في فعل الطاعات ويترك المحرمات محبه لله هو يحب ربه زي كما قال القائل تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا وربي في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاتطعته ان المحب لمن يحب مطيع فهو يعني كيف تدعي محبه الله عز وجل وانت مقيم على عصيانه كل هذه من موجبات الاستقامه المحبه هناك بعض الناس يحرك قلبه الخوف والخوف صوت يسوق الله به عباده للعلم والعمل صوت يعني يضرب بالانسان صوت يسوق الله عز وجل به عباده للعلم والعمل مثال خوف الانسان من ربه وتركه للشهوات نتيجه الخوف كانسان امامه كوب من العسل لكن وضع عليه فيه سم ايه رايك في هذه الصوره كوبايه عسل وفيها سم اشرب العسل عسل حلو صح نفسك بتحب طعم العسل بس انت خايف من السم القاتل اللي فيه ايه رايك تقدر تشربه يبقى ديت تمثيل لايه شهوه النفس وهوى النفس في فعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى اذا مزج بخوف الله عز وجل افسد الخوف هذه الشهوات وهذه اللذات فيجعل الانسان لا يفعلها فيجعل الانسان لا يفعلها وهي مساله ان انا اهوى شيء محرم ما الذي يجعلني اقوى على ترك هذا الشيء المحرم خوف من الله عز وجل خوف من الله عز وجل ولذلك قال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وخوف مقام الرب يكون بخوف قيامه عليك بالاطلاع فهذا مقامه عليك بالاطلاع والشهاده والرقابه والاحاطه وخوف مقام الرب يكون بخوف قيامك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه يعني خوف مقامك بين يدي ربك يوم القيامه فلمن خاف مقام ربه جنته بعض الناس يحرك قلبه ويثير فيه عاطفته لله عز وجل الرجاء اذا طالع الجنه وعلم ما فيها من خير تحركت همته و استطاعت هذه الهمه وهذا الباب من ابواب الرجاء ان يقمع شهواته المحرمه واهواء نفسه فيصل الى ربه ويطير الى ربه من هذا الباب لانه الرجاء حرك قلبه باي انسان الان انا اريد ان ازكي نفسي يعني اطهرها وانقيها فدي ابواب محبه الله عز وجل الخوف من الله سبحانه وتعالى الرجاء طب اريد ان اعرض لناس ادعوهم الى الله سبحانه وتعالى بعد لم يسلكوا سبيل الاستقامه ماذا افعل معهم احرك قلوبهم احرك هذا القلق قلب يعمل تكون ارض اي ارض عشان تثمر لازم تتحرت الاول مش لازم تحرت الارض دي الاول هو ده بقى محركات القلوب اللي بنسميها بيقول عليها بقى اللي بيحرت الارض وقلبها كده هي دي بقى معاني المحبه ومعاني الخوف ومعاني الرجاء فنسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح قلوبنا يحل مبحث الاول في تعريف توحيد الاسماء والصفات وادلتها اولا تعريفه توحيد الاسماء والصفات هو اثبات يبقى توحيد اسماء وصفات يبقى توحيد معرفه توحيد بالقلب هو اثبات ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات والاقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحه ودلالاتها بمعانيها الصحيحه ودلالاتها واستشعار اثارها ومقتضياتها في الخلق مره اخرى توحيد الاسماء والصفات هو اثبات ما اثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى زي صفة العلم القدرة أت法 having وقدره الحلم المشيئة صفة اليد صفة الوجه صفات أثبتها له ربه وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها الله عز وجل النفسي وأثبتها لها النبي صلى الله عليه وسلم ونفي من فهه عن نفسه فننفي عنه النوم وننفي عنه التعب وننفي عنه مشابهة الخلق وننفي عنه لذلك الايه انفي عنه الفقر وننفي عنه كل ما من شانه النقص والاقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحه ودلالاتها الاسماء اسماء الله عز وجل ماهيش اسماء جامده لا ده اسماء لها معاني فاسماء الله عز وجل اعلام واوصاف كل اسم يتضمن ايه يعني حتى بيسموه كده اركان الايمان بالاسماء از إيه, ايه اركان الايمان بالاسماء ثلاث حاجات اولا تؤمن بالاسم ان هذا اسم لله عز وجل يسمى به الله سبحانه وتعالى ثانيا تؤمن بالصفه التي دل عليها هذا الاسم ثالثا تؤمن باثر هذه الصفه فمثلا اسم الله الرحيم حتى تكون حققت الايمان بهذا الاسم ماذا يلزمك اولا ان تؤمن بان الله اسمه الرحيم ثانيا تؤمن بان الله عز وجل يرحم له صفه الرحمه يعني رحيم ذو رحمه يتصف بهذه الصفه ثالثا تؤمن بان هذه الصفه لها اثار وباسر هذه الصفه فان الله عز وجل يرحم من شاء من خلقه خلي بالك ده فرق جوهري بين اسماء الله واسماء خلقه دلوقتي انسان ممكن يسمى كريم وهو بخيل فاسماء البشر أعلام ليست أعلام اوصاف اما الله سبحانه وتعالى اسماءه أعلام تدل على ذاته واوصاف حقيقيه واوصاف حقيقيه فعشان جايب يقول ايه الاقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحه لان فيه ناس ثانيه اثبتت معاني فاسده من هذه الاسماء والصفات اما تاويل وتحريف واما تبسيط وتكييف واستشعار اثارها ومقتضياتها في الخلق اللي هو الجوله السريعه اللي احنا طفنا فيها حول بعض اسماء الله في اثار هذه الاسماء وصفاته على النفوس ثانيا يبقى ده كان التعريف ثانيا المنهج في اثباته يعني المنهج في اثباته الهاء على ايه تواضع على توحيد الاسماء والصفات المنهج في اثبات توحيد الاسماء والصفات ايه يقوم المنهج الحق في باب الاسماء والصفات على الايمان الكامل والتصديق والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل طيب ايه هو التحريف التحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه وهو قسمان تحريف تحريف لفظي وذلك يكون بالزياده في الكلمه او النقص او تغيير حركه اي حركه من بنيه الكلمه حركه اعرابيه فتحه كسره ادي بعد كلمه حركه يعني تغيير حركه في الكلمه كتحريف كلمه استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الى استول لا ده تحريف معنوي الكلام ده مش صحيح عدله الجزئيه دي بقى ده تحريف معنوي ليس تحريف لفظي لأن ما فيش واحد بيقرأ القرآن يقول الرحمن على العرش استولى ليس واحد أصلا بيقرأ القرآن كده يبقى ده مش تحريف لفظي ليه تحريف اللفظي زي قول جهم في قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهَ موسى تكليمه بينصب لفظ الجلال على المفعولية لان موسى اسم موسى اسم مقصور اللي هو اخيره الف لازمه فتمنع من ظهور الحركه عليه فانت دلوقتي هتقول وكلم الله موسى في صفه وهو مرفوع وهو منصوب وهو مجرور هيئه واحده جاء موسى رايت موسى سلمت على موسى هي هيئه واحده ما بتغيرش الكلمه فيها فهو بيحرف اللفظ الى ايه بقى وكلم الله موسى تكليما يبقى مين اللي فعل فعل الكلام موسى عليه السلام لانه جاء لفظ الجلاله هنا ايه منصوب على المفعوليه صح ده تحريف لفظي ده تحريف لفظي بيحرف القران ده تحريف في القران زي قال له بعض ائمه القراءات فماذا تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه طبعا معروف ان الضمير الهاء اذا اتى في فعل يكون يعرب ايه مفعول به واذا اتى مع اسم يعرب مضاف اليه الهاء دي اذا جت مع فعل لازم تبقى مفعول به فكلمه هتبقى كلمه ايه بقى لازم تكون الهاء هنا اللي هو موسى عليه السلام مفعول ربه هيبقى ربه هنا ايه فاعل عشان كده بيقول له خلاص بلاش الايه المشكله ديت دي؟ مع ان الايه دي ثابته واللي هي اقرا القراءه دي يكفر اللي هيقرا قراءته وكلم الله موسى تكليمه دي يكفر ماشي قال له ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه تعمل فيها ايه بقى؟ طب هيعمل ايه بقى؟ واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. هيجي معانا بقى في صفه الكلام ان شاء الله لكن هنا دي تحريف معنوي مش تحريف لفظي. ضل بس سيب الكلام زي ما هو اكتب جنبها كده تحريف معنوي. تحريف اللفظي مثاله قول الله سبحانه وتعالى في وفي صوره النساء وكلم الله موسى تكليما قراها جهم بن مصط بلفظ الجلاله يقول امال ده تحريف معنوي ليه بقى لان كل حتى المبتدع يقرا الايه كده زي ما احنا بنقراها الرحمن على العرش استوى لكن هم قال لك استوى معناها استولى ويستدل بيت شعر لشاعر نصراني ليس من عصور الاستشهاد اصلا اللي هو الايه الاخطر بيشعر استوى بشرو على العراق بغير سيف ودم المهراق يعني استولى مع ان العرب وقيمه العربيه ينكرون هذا فيقولون لا يقال للرجل استولى على الشيء الا اذا كان له فيه مغالب حد بيغلبه خد منه مين بقى اللي كان بيغلب ربنا على العرش تعالى الله عما يقولون علوا كبير شيء باسم استولى عليه منه فده كلام خلل يعني وذاك ابن القيم في النونيه بيقول ايه نون اليهودي ولا جهمي هما في وحي رب العرش زائده ثاني نون اليهود بتاعه ايه حنطه ربنا يشهد على القليل وقولوا حطه وادخلوا الباب ايه سجده سجده ده بيحط مناخيرهم في الارض تواضع <تصفيق> العزه رجال مش كده وقيلوا راكعين يعني راكعين في وضع الركوع يبقى علامه على التواضع هم عملوا ايه دخلوا يزحفون على استهيهم يعني قاعدين على الارض مربعين كده وادخلوا زحف وهم قاعدين كده ورفضوا هذه الهيئه هيئه التواضع هيئه الايه السجود او الركوع وقالوا ايه بقى بدل ما يقولوا حطه يعني حط عنا خطايانا حطه يعني حط عنا خطايانا قالوا حنطه اللي هي القمح يعني حنطه فعشان كده يبقى هم غيروا من لفظه حطه لفظه حنطه حطوا نون وده كان موجب غضب الله عز وجل عليهم للسبب اللي ربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم به فقال قال ابن القيم نون اليهودي اللي هي بتاعه من حطه لحنطه ولا جهمي لام استوى لاستولى اضاف على استوى ايه لاستولوا هما في وحي رب العرش زائدتان تحريف المعنوي وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه كمن فسر اليد لله تعالى بالقوه او النعمه فان هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغه لا يدل عليه الشرع ولا اللغه والتعطيل يبقى من غير احنا بنؤمن بالصفات من غير تحريف عرفنا التحريف بيكون ازاي تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى وبغير تعطيل ايه معنى التعطيل هو نفي صفات الله تعالى كمن زعم ان الله تعالى يتصف بصفه والفرق بين التحريف والتعطيل هو ان التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى اخر غير صحيح اما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من من غير استبداله بمعنى اخر والتعطيل ده درجات في ناس بتعطل الاسماء والصفات وناس بتعطل الصفات فقط يثبت الأسماء ويعطل الصفات وفيه ناس تثبت بعض الصفات وتعطل بعض الصفات على إن شاء الله يعني لو توسعنا في كتاب آخر غير هذا يكون فيه تفصيل والتكييف التكييف يعني تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكيب عليها كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده كذا وكذا وكيفيه استوائه على هيئه كذا وكذا فان هذا باطل اذ لا يعلم كيفيه صفات الله الا هو وحده واما المخلوقون فانهم يجهلون ذلك ويعجزون عن ادراكه والتمثيل هو التشبيه كما يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجهنا تعالى الله عن ذلك يبقى ايه الفرق بين التكييف والتمثيل التكييف انه يعتقد ان للصفات لها اي كيفيه ما يشترطش كلها صوره معينه شافها قبل كده يعتقد لها كيفيه معينه اما التمثيل يعتقد انه يماثل كذا يماثل كذا على صوره ايه معينه وينتظم المنهج الحق في باب الاسماء والصفات في ثلاثه اصول من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب كم ده مهم جدا على اصله الاول تنزيه الله جل وعلا عن ان يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين يعني ايه تنزيه الله سبحانه وتعالى تجل ربك وتعظمه وتربأ به وتعلم انه لا ينبغي له ان يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات خلقه دي لازم نعتقدها بقلوبنا لازم الامر ده ينعقد عليه القلب الاصل الثاني الايمان بما سمى ووصف الله به نفسه وبما سماه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته يبقى مع انك بتنزهه انه يشبه الخلق في الصفه بتثبت له هذه الصفه اللي وصف بها نفسه لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وبالاسم الذي سمى به نفسه لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى الأصل الثالث وده في غاية الأهمية قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية الصفات الله تعالى لأن إدراك المخلوق لذلك مستحيل قطع الطمع يعني ما تحاول شيء إنك تدرك هذه الكيفيات ليه؟ لأنك لا تدرك هذه الكيفية الا اذا اطلعك الله عليه ومش معنى ان احنا لا نستطيع ادراك الكيفيه ان هذه الصفات ليس لها كيفيه لها كيفيه يعلمها الله سبحانه وتعالى لكن يقول لك هو انت بتتكلم كلام هل ينفع واحد يؤمن بشيء لا يعلم كيفيته وينفع يؤمن بشيء على سبيل الاجمال لم يره كيف يت... كيف يفتر على ربه ويخصص كيفيه معينه وهو لم يره وهي تفصيل هذه الاصول معا يقول فمن حقق هذه الاصول الثلاثه فقد حقق الايمان الواجب في باب الاثناء والصفات على ما قرره الائمه المحققون في هذا الباب ثالثا ادله هذا المنهج هيبتدي يجيب لكل اصل من الاصول دي الدليل الادله بتاعته دلت الادله من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج فمن الادله على الاصل الاول وهو تنزيه الرب عن مشابهه المخلوقين قوله قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومقتضى الايه نفي المماثله بين الخالق والمخلوق من كل وجه يعني مع اثبات السمع والبصر لله عز وجل وفي هذا اشاره الى ان ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين مع كثره من يتصف بهما من المخلوقين وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات واقرا قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير اورد ابن كثير في تفسير الايه ما رواه البخاري في كتاب التوحيد والامام احمد في المسند عن عائشه رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادله الى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وانا في ناحيه البيت ناحيه البيت مش بيت واسع البيت اللي هو الغرفه اللي بيبيته فيها احنا اتكلمنا فيها قبل كده والبيت ده كان ضيق يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسجد وهو في الصلاه غمز عائشه فقبضت رجليها حتى استطاع ان يسجد فكان مكان صغير مش مكان كبير فهي كانت في ناحيه البيت الصغير ده لا تسمع صوت المجادله او تفهم كلامها والله سبحانه وتعالى سمعه فقل جاءت المجادله الى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وانا في ناحيه البيت ما اسمع فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى اخر الايه يبقى شوف الايه بتاعه سوره الشوره ايه في غايه اليسر وفي غايه البساطه يدركها اي انسان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اي مع انه سميع بصير فليس كسمع وبصر من تعرفونه من المخلوقات في منتهى السهوله واليسر بعيد عن التعقيدات الفلسفيه وبعيد عن المقدمات الكلاميه التي يغرق يغرق فيها الانسان فلا يصيبه الا الشك ولا تثمر في قلبه ايمان ومن الادله ايضا قوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال قال الطبري في تفسير الايه فلا تمثلوا لله الامثال ولا تشبهوا له الاشباه فانه لا مثل له ولا شبيه وقال تعالى هل تعلم له سميا قال ابن عباس في تفسيرها هل تعلم للرب مثلا او شبيها ومن الادله لهذا الاصل قول الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا احد قال الطبري ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء ومن الادله على الاصل الثاني هو الايمان بما جاء في الكتاب والسنه من اسماء الله وصفاته قول الله عز وجل الله لا اله الا هو هيبدي بقى الله عز وجل يخبر عن نفسه هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض هو بيخبر عن نفسه سبحانه وتعالى كيف تقول له بعد ان اخبر عن نفسه بهذه الاسماء والصفات انت لا تسمى بهذه الاسماء او انت لا تتصف بهذه الصفات ازاي الله عز وجل هو يخبر عن نفسه يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخر الايه وقوله تعالى هو الاول والاخر هو اعظم يخبر عن نفسه يقول هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم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 ممن اعرض عن بيان الله واخباره عن نفسه وتعريفه نفسه لخلقه ثم هو يقول بعد ذلك اثبات هذه الاسماء والصفات لله شرك تعالى الله عما يقولون ومن السنه حديث ابي هريره الذي اخرجه مسلم في صحيحه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا اخذنا مضجعنا ان نقول اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراه والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر والنصوص في تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر واما الاصل الثالث وهو قطع الطمع عن ادراكي كيفيات صفات الله تبارك وتعالى فقد دل عليه قول الله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما قال بعض اهل العلم في معنى الايه لا احاطه للعلم البشري برب السماوات والارض فينفي جنس انواع الاحاطه عن كيفيتها يعني كيفيه الاحاطه بالله عز وجل ومن الادله لهذا الاصل ايضا قول الله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار لا تدركه الابصار احنا تكلمنا قبل ذلك في هذه الايه قلنا الادراك لادري لا هنا ولا في مكان اخر من الادراك معناه ايه الاحاطه بدليل قوله عز وجل في سوره الشعراء فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى اننا لمدركون قال كلا يبقى تراء الجمعان يعني كل واحد بيورى الثاني تراء بقوا ايه بيراوا بعضهم يبقى في رؤيه اه قالوا اننا لمدركون قال كلا يبقى اثبت انهم راوا بعضهم ونفى الاحاطه نفى الادراك ماشي نفى الادراك واضح المعنى واضح المعنى يبقى لما نقول لا تدركه الابصار يعني لا تحيط به الابصار وهي لا ترادف لا تراه الابصار نضرب مثال السماء انت ترى السماء هل تحيط بها فخالق السماء اجل سبحانه وتعالى وصل المعنى خالق السماء اجل ادي معنى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير يقال قال بعض العلماء في معرض حديث عن الايه وهذا يدل على كمال عظمته وانه اكبر من كل شيء وانه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به فان الادراك هو الاحاطه بالشيء قدر زائل على الرؤيه فالرب يرى في الاخره ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط بعلمه وينبغي للعاقل ان يعلم ان للعقل كم سطر الثلاث سطور اخره دولت يا ريت نحفظهم يعني بول ينبغي للعاقل أن يعلم أن للعقل حدا يصل إليه ولا يتعداه كما أن للسمع والبصر حدا ينتهيان إليه فمن تكلف ما لا يمكن أن يدرك بالعقل كالتفكر في كيفية صفات الله فهو كالذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدار أو يسمع الأصوات في الأماكن البعيدة جدا عنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أسعالكم الحمد للسلام